يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقرأ من تتمة أضواء البيان التي وضعها الشيخ عطية محمد سالم ونحن في هذا اللقاء نقرأ تفسير سورة المرسلات قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا يقسم الله تعالى بهذه المسميات واختلف في المرسلات والعاصفات والناشرات فقيل هي الرياح وقيل الملائكه او الرسل وعرفا اي متتاليه كعرف الفرس واختار كونها الرياح ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتاده واختار كونها الملائكه ابو صالح عن ابي هريره والربيع بن انس وعن ابي صالح انها الرسل قاله ابن كثير واختار الأول وقال توقف ابن جرير والواقع أن كلام ابن جرير يفيد أنه لا مانع عنده من إرادة الجميع لأن المعنى محتمل ولا مانع عنده واستظهر ابن كثير أنها الرياح لقول الله تعالى وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال صاحب التتمة أثابه الله وهذا هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى في مذكرة الاملاء أما الفارقات فقيل الملائكة وقيل آيات القرآن ورجح الشيخ الأول وأما الملقيات ذكرى عذرا أو نذرا فقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانها في سورة الصافات عند قول الله تعالى فالتاليات ذكرى وفي مذكرة الإملاء قوله عذرا اسم مصدر بمعنى الإعذار ومعناه قطع العذر ومنه المثل من أعذر فقد أنذر وهو مفعول لأجله والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار وهو مفعول لأجله أيضا والإنذار هو الإعلام المقتلن بتهديد وأو في قوله أو نذرا بمعنى الواو أي لأجل الإعذار والإنذار ومجيء أو بمعنى الواو كما جاء ذلك في قول عمر بن معدي كرب قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع أي وسافع قوله تعالى إنما توعدون لواقع هو المقسم عليه والواقع أن بين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط في الجملة غالبا والله تعالى يقسم بما شاء على ما شاء لأن المقسم به من مخلوقاته فاختيار ما يقسم به هنا أو هناك غالبا ما يكون لنوع مناسبه، ولو تأملناه هنا لوجدنا لو المقسم عليه هو يوم القيامة وهم مكذبون به فأقسم لهم بما فيه إثبات القدرة عليه فالرياح عرفا تأتي بالسحاب تنشره ثم يأتي المطر ويحيي الله الأرض بعد موتها وهذا من أدلة القدرة على البعث والعاصفات منها ما كان بشدة وقد تقتلع الأشجار وتهدم البيوت مما لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه وما فيها من الدلالة على الإهلاك والتدمير وكلهما دال على القدرة على البعث ثم تأتي الملائكة بالبيان والتوجيه والإعذار والإنذار إنما توعدون لواقع والله تعالى أعلم قوله تعالى فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت كلها تغييرات كونية من آثار ذلك اليوم الموعود وطمس النجوم هو ذهاب نورها قوله جل وعلا وإذا النجوم كدرت وقوله وإذا السماء فرجت أي تشققت وتفطرت كما في قوله تعالى إذا السماء شقت وقوله إذا السماء فطرت ونسف الجبال تقدم بيانه في عدة محال وما يكون لها من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث وتسيير كالسحاب ثم كالسراب وتقدم في سورة قاف عند قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم مما فيه بيان لذلك قوله تعالى وإذا الرسل أقتت تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذه الآية في سورة الواقعة عند قول الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقوله تعالى لأي يوم أجلت ليوم الفصل يوم الفصل هو يوم القيامة يفصل فيه بين الخلائق بين الظالم والمظلوم والمحق والمبطل والدائن والمدين كما بينه تعالى بقوله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وكقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين وعيد شديد من الله تعالى للمكذبين قال صاحب التتمة أثابه الله وقد تقدم معنا ذلك للشيخ رحمه الله عند آخر سورة الذاريات عند قول الله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة على ما سبق من كلام الشيخ نأتي على نهاية لقائنا وسوف نكمل ما وضعه المؤلف في تفسير سورة المرسلات في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته